بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب المبين هدى وبشرى للمؤمنين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 العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني أناست نارا, إني آنست ناراً. سأتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاءها نبي أن بولك من وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهز كأنها جان مولى ولا مجبرا ولم يعقل يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور, فإني غفور رحيم وأدخل يدك في ديبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر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 وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا موطق الطير علمنا موطق الطير وأوفينا من كل شيء ما هذا له والفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها الناس نمل دخلوا مساكنكم يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحك من قولها وقال وقال رب أوزعني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 فقال ماني أنا أرى الهدى هدى أم كان من الغاية؟ لا أعذب أنه عذاب شديد أو لا أذبح عنه أو لا بسلطان مبين فما غير بعيد؟ فقال أحبت بما لم تحط به واجئتك من سبئ بنبئ يقيم إني وجدت رأت تملكهم وأعطيت من كل شيء وأعطيت من كل شيء ولها عرس عظيم وجدتها وقوم لا لله الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا يسبّدون الله الذي يخرج الخبز في السماوات والأرض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 إذهب بكتاب هذا فألقه إليهم فألقه إليهم ثم تول عنهم فاوضر ماذا يرجعون؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقى إليك كتاب كريم إنه من سليمان وإن بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوتي وألو بأس شديد وألو بأس شديد والأمر إليك فاضل ماذا تأمرين؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذل توك ذلك يفعلون وإن مرسلا إليهم بهدية فناضرة فناضرة بما يرجع المرسلون فلما جاء أسلمان قال أتمندون بما أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأينهم بجنوب لا قبل لهم أخرجنهم منها أذلتهم وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها أيكم يأتيني بعرشها قذلأني يأتوني مسلمين قال عفريكم من الجن أن آتيك به أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنني عليه لقويه الأمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف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 قال نكروا لها عرش هذا انظر أتهتدي ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشت قالت كأنه هو وأوتينا العلم من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 قال إنه صرح مرد من قوارب. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاه صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسن لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهطين يفسدون في الأرض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتناه وأهله لنبيتناه وأهله ثم لنقولن لوليهم ثم لنقولن لوله ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك أهله وإننا لصادقون ومكروا مكروا ومكرونا مكروا ومكرونا مكروا وهم لا يشعرون فوض كيف كان عاقبة مكرهم أن ندم 119. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا 110. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون 111. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون 112. ولوطا إذ قال لقومه 114. لتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون 115. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أن قالوا أخرجوا آل اللوط من قريتكم إنهم أناس يتقهرون فألدينه وأهله إن لم رأت إن لم قد دفناه من الغابرين فأمطار عليهم مطرا فَزَّأَ مَقْرُ الْمُنْدَرِينَ وَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آه اللَّهُ خَيْرًا أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا وأنزل لكم من السماء ما فأنبتنا به حدائق فأنبتنا به حدائق ذات بهدأ ما كان لكم أن تنبتوا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجذا فإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن أم يجيب المفطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أَلِمَّمَا تَذَكَّرُونَ أَمَنِّ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرَى بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَى هُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عما يُشْرِكُونَ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَابَاءَنَا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَابَاءَنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا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 ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا, إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، وإنه له دوّر ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، وهو العزيز العليم. فتوقّل على الله. إن ك الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصمت وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ ذٰبَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا فَوَجَمَّنَ مَن, من يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّيْؤُوسُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُعِيقُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 السموات ومن في الأرض إلا إلا من شاء الله وكل أتاه دخري وترجف لتحسبها جامدة تحسبها جامدة وهي تمر من الرسحاب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 بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الذي حرمها شيع وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من وقل الحمد لله سيُريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل العم ما تعملون